فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا مَصْبَأٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِن سِيطُ الْفُتُ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرَدَّ الدَّاعِي عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عِلْدنا وعلمناه من لدننا علم. قال له موسى هل أت تَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فانطلقها حتى اذا ركبت في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اكن انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلامه فقتله قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا